صباح الخير يا دكتورة ليلى. صباح الخير يا أمل. كيف حال حضرتك؟ أنا بخير الحمد لله هل أستطيع التحدث إليك الآن؟ بالطبع تفضلي بالجلوس شكرا هل قرأت بحثي؟ نعم إنه ممتاز هذا رائع شكرا جزيلا عفوا مع السلامه حضرتك حضرتك انا بخير بحث مقال مشروع واجب منزلي ملخص ممتاز جيد جدا جيد مقبول